أما بعد، فهذا الحديث السابع والأربع عن المقدام ابن معدي كرب عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالته فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسيه رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن. عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرًّا من بطن بحسم ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه أرواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن المقدامي بالمعدي كرب تكتب بهذه الطريقة كما عندكم بالمذكرة معدي كلمة وكرب كلمة ويصح أن تكتب كلمة واحدة تقرأها مثل يكرب معدي يكرب وهو معدي كرب لكن تكتب باليا موصولة وهو من الكلمات الممنوعة من الصرف لأنها ممزوجة, ممزوجة. مثل بعلبكو حضر موت معدي كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرًا من بطن هذا الحديث معدود من الأحاديث التي فيها أصول الطب أو أصول الصح والمحافظة على البدن كما فيه الحث على التقلل من الطعام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شر وعاء تملأه هو هذا الوعاء الذي يسمى البطن. الإنسان يملأ أوعية كثيرة لكن شر هذه الأوعية أن يملأ والشر يكون مع امتلاءه وهو هو البطن. هذا معنى هذه العبارة ما ملأ آدمي يعني إنسان وعاء شر من بطن. أسوأ وعاء يملأه البطن. والمقصود أن الإنسان ينبغي له أن لا يملأ بطنه. أن الإنسان ينبغي له أن لا يملأ بطنه. وأن يأكل أكلات يقيم صلبه يعني ما يكفيه ويقيمه ويصحح حاله من غير زيادة ذكر العلم أن الشبع أحياناً لا بأس به الإنسان إذا شبع لا بأس به لكن الذي ينبغي على الإنسان أن لا يداوم على الشبع لمن أراد أن يحافظ على حاله وأن يجتنب هذا الوعاء السيء بامتلائه ويدللون على جواز الشبع أحياناً قصة أبي هريرة رضي الله عنه لما كان يعني يطوف بجوعه قد لبضع على بطنه حجر رضي الله عنه من الجوع فمر به أبو بكر فسأله أبي هريرة عن آية وهو لا يريد يعني أبي هريرة أن يعرف تفسيرها لكن يريد أن يقول له أبو بكر تفضل معنا كما يقال يبحث عن طعام جائع فأجابه بقر وانصرف. ثم مر بعمر فقال له مثل ما قال مع أبي بكر فأجابه وانصرف. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم عرفه. قال أبهر المالك. فقال يعني الجوع يا رسول الله قال والله الذي أخرجني الذي أخرجك. حتى يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدح من لبن قدح من اللبن قدح واحد من لبن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بيهرى رادعوا أصحاب الصفة أصحاب الصفة فقرأ الصحاب مجموعا. فقال أبو هريرة في نفسه وما هذا الوعاء مع أهل الصفة هذا الوعاء شي دير يعني شو بيشبع شو بيوكل لكن قال أبو هريرة لم يكن من طاعة رسول الله بد لكن لم يكن من طاعة رسول الله بد خلاص فدعى أصحاب الصفة قال فطاف به أبو هريرة عليه والله ما نقص هذا الوعاء وهو يسقيهم والوعاء كمه ويسقيهم وكل واحد يسرب كمه حتى جاء دوره أبي هرير فقال أنه بسلم يشرب فشرب ثم قال أنه بسلم يشرب فشرب والبعاء كما هو الحديث الصحيح فقال أنه بسلم يشرب حتى قال أبريل والله الذي بعثك بالحق ما أجد له مساخا عشان دوين حط خلاص تعبت فشرب منه وقال إنه كما هو حتى شرب النبي عليه السلام إلى آخر القص والشاهد منه أن أبي هرير شرب حتى ملأ بطنه حتى قال والله ما أجد له مساخا فهذا دليل على أن الشبع أحياناً لا بأس به لكن لا يجعل الإنسان الشبع عادة له بل يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من خبز بر قمح ثلاث ليالي انتباعاً عمر مش معنا ثلاث أيام جرد بعض هذا بيت النبوة أشرا في البيوت وأعزها بيت النبي عليه الصلاة والسلام فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه أسوأ وعاء تملأه هذا البطن إلى أن قال بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة وفي بعض الألفاظ الحديث بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة يقمن صلبة إنه يحافظ على حاله قائم الجسم لأن الجوع ينهك الإنسان وقلة الطعام تنهك الإنسان لكن يأكل ما يكفيه وأهل الطب يذكرون أن الإنسان إذا أكل أكثر من الزائد الجسم يتخلص من الزائد الإنسان يحتاج أكلات معينة يأكلها يأخذ منها كما يقولون عناصر الذي يعني يحتاج إليها والباقي يذهب فضلات فالأستزادة من الطعام لا فائدة له يعني بالنسبة للجسم هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم يعني يكفي أكلات معينة لقيمات يحتاج إليها الجسم يقيم الإنسان ولا يهلك الإنسان بالجوع وغلة الطعام ولكن كثرة الطعام لا فائدة لها بل المضرة فيها من حيث أن ديمومة الشبع كما يذكر أهله الطبي يسبب للإنسان أمراضا وقد ذكروا قول بعض الحكماء المعدة بيت الداء أغلب أدواء الجسم من من الطعام من الغذاء والمعدة بيت الداء رويت حديثا لكنها لا يصح بل هي كلمة قالها بعض أطباء العرب فقال عليه الصلاة والسلام يعني بعد ذلك بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة قال فإن كان لا محالة يعني سيأكل إن كان لا محالة يعني سيأكل تغلبه طبعه أو ستغلبه نفسه إن كان لابد فعليه أن لا يعني يجعل على الأقل ثلث للهواء ثلث للطعام وثلث للشراب، وثلث للهواء، فراغ للنفس قال فإن كان لا محالة، إني لا محالة سيأكل وسيسترثل وتغلبه شهوة الطعام فيعني يقسم هذا التقسيم يأكل بمقدار ما يتصور أنه ثلث بضنه فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه لأن المعدة تعين الإنسان على التنفس تعين الإنسان على النفس لذلك تجد الإنسان إذا ملأ بطنه يصعب عليه حتى التنفس فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي وحسن الحديث الثامن والأربعون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا. وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها يعني يتركها من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر أخرجه البخاري ومسلم خرجه البخاري ومسلم عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عهد غدر خرجه البخاري ومسلم النفاق المذكور في الكتاب والسنة نوع أو نوعين نفاق أكبر ونفاق أصغر نفاق أكبر اعتقادي ونفاق أصغر قد يعبرون عنه بعمل النفاق الاعتقادي الأكبر كفر بل من الكفر وأهله في الدرك الأسفل من النار وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر هذا هو النفاق الذي يعني وردت فيه الآيات والأحاديث كما في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وكما تكرر ذكرهم وفضحهم في سورة التوبة حتى سميت سورة الفاضحة لكثرة ما فضحت المنافقين وجاء ذكرهم في البقرة وفي مواطن من القرآن وفي سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله فكذبهم الله بهذه الشهادة والنفاق موجود إلى يوم القيامة هو أن يتراهر الإنسان بالإسلام ويبضل الكفر ومن قرأ لكثير من الكتاب يرى يعني النفاق ينضح في كتابة بعض الناس ممن يطعن في أحكام الشريعة ويسخر منها ويستأذب و بلا يا الله العافية والسلام هذا نفاق اعتقاد صاحبه ليس مسلما وإن كان في الظاهر من المسلمين وصاحب النفاق وعامل معاملة المسلمين حتى يظهر منه ما يستحق عليه العقوبة حتى يظهر منه ما يستحق عليه العقوبة يعني يظهر منه لدى ولي الأمر ما يستحق عليه العقوبة وإلا فهو في الظاهر مع المسلمين لا يمكنك أن تفتش عن حقائق الناس هذا النفاق الأكبر هذا الحديث يتكلم عن النوع الثاني عن النفاق الأصغر لأن النفاق اختلاف السر والعلن النفاق اختلاف السر والعلن فإذا كان السر والعلن قضية إيمان وكفر قضية إيمان وكفر فهذا النفاق الأكبر أما إذا كان من هذا النوع يعد ولا ييد وظاهره الوفاء وبطنه الإخلاف ظاهره الصدق وأظباطن هو الكذب اختلاف الظاهر والباطن في هذه الأمور هذا نفاق أصغر لكن يستويان في هذا المعنى اللغوي يستويان النفاق الأكبر والمع والنفاق الأصغر في هذا المعنى اللغوي وهو اختلاف الظاهر مع البعض قلنا إن كان هذا الاختلاف في الكفر والإيمان فهذا نفاق أكبر وإن كان في هذه الأمور فهو النفاق الأصغر وقد يجمع الإنسان من النفاق الأصغر ما يجعله منافقا خالصا لكن يعني من أسوأ الناس من غير تكفير لأنه ما زلنا نتكلم عن النفاق العملي الأصغر والنفاق الأصغر مثل الكفر الأصغر مثل الشرك الأصغر لا يكفر به الإنسان لأن عندنا كفر أصغر الشرك الأصغر كالحلف بغير الله وراء والعيال والتربج وتعليق الحجب والتمائم نفاق هذا الشرك لكنه من الشرك الأصغر الذي إذا وقع فيه الإنسان لا يكون كافرا مرتدا عن ملة الإسلام كذلك النفاق الأصغر هي من الذنوب والخطايا والسيئات، وإن كانت يعني شنيعة، خصوصا إذا كنا نتكلم عن الشرك والكفر، حتى الأصغر منه شنيع. كل ما يمس العقيدة فهو خطير، وهذا النفاق الأصغر هو أيضا من السيئات والذنوب، وإن سميت نفاقا فهو من هذا المعنى هو النفاق الأصغر الذي يعني لا يكون به الإنسان مرتدا، ولو جمع كل هذه الخصال السيئة، ولو جمع. كل هذه الخصالة السيئة، فقوله منافقا خالصا يعني من أصحاب النفاق الأصغر، لكنه جمع سيئات النفاق كلها. كما في بعض الفضائل الحديث كان منافقا خالصا، والتنبيه على هذه المواصفات للحذر منها، والنبي عليه السلام إذا حذر وإذا بين يعني أوصاف المنافقين بل في الكتاب والسنة إذا بينت أوصاف الكفار والمنافقين سواءا في القضايا الكبرى والصغرى الغرض منها أن ينتبه الإنسان لنفسه كما إذا بُينة أوصاف أهل التقوى والإيمان الغرض منها أن ينتفع الإنسان بتقييم نفسه على هذه الأوصاف الطيبة فيبحث عن لنفسه كي يتحلى بأوصاف أهل الإيمان والتقوى ويتخلى عن أوصاف أهل الشرك والنفاق والكفر والباطل وهذا الذي يعبر عنه بالتحليه والتخلية يعبر عنه بالتحليه والتخلي أن يخلي الإنسان نفسه من الصفات المذمومة ويحليها بالصفات الطيبة وذلك يكون بعرض نفسك على نصوص الكتاب والسنة أوصاف أهل الإيمان والتقوى وأوصاف أهل الكفر والنفاق عندنا الآن أربع نقاط مواصفات سيئة والقضية قضية التربية يربي الإنسان نفسه لا بد أن يعتني الإنسان بنفسه وأن يغير من نفسه وأن يهذب من نفسه وأن يسعى إلى كما يقولون تطوير نفسه أو إلى تطوير نفسه والتطوير المقصود بهنا مع الله تعالى مع قلبك مع إيمانك بتخلية نفسك من هذه الأوصاف الأربعة أولها في قوله إذا حدث كذب قال من إذا حدث كذب كانت فيه خصلة واحدة منها كما قال وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاع يعني عليه أن يسعى إلى نفسه وتخليصها من هذه الخصلة أولها من إذا حدث كذب والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع والمذموم هو المتعمد الإنسان قد يخبر بخلاف الواقع عن طريق الخطأ لا يقصد الكذب هذا لا يذم الذم المقصود به هو المتعمد المتعمد للكذب أن يخلي أن يخبر بخلاف الواقع والكذب خصلة ذميمة مبغوضة من خصال التي تنقص الدين في الإنسان وتنقص المرؤة لا يليق لا بالرجل ولا بالمرأة ولا بالصغير ولا بالكبير وكل الفطر والعقول هذه تذم هذه الخصلة القبيح تذم هذه الخصلة القبيح فمن أبغض الأمور وأشنعها أن يتحلل الإنسان بهذه الخصلة وأن يكثر منها وأن يستعملها في حياته قصطة الكذب وأقبح الكذب ما كان على دين الله تبارك وتعالى أسوأ الكذب ما كان على الله وعلى رسوله ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الإسلام ومنه القول على الله بلا علم لأنه يوقع الإنسان في الكذب يتكلّم الإنسان في دين الله وهو لا يعلم يوقعه ذلك في الكذب على الله وهذا من أشنع الأمور والكذب الإسلام يعني يسعى إلى تنزيه المنطق في العبد المسلم لذلك حث الله عباده على الصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شرف الصدق أن من تحراه وحرص عليه يكتب عند الله صديقاً كما أن من تحر الكذب يكتب عند الله كذاباً وهذه مرحلة سيئة أن يكتب الإنسان عند الله كذاباً بس الله العافية والسلام وارتقى الإسلام بمنطق العبد المسلم حتى منعه من الكذب في المزاح نكتب نكتب حتى الكذب في المزاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم نقط يقول في كذبة بشنا صلح نعم لا بأس للإنسان إذا قال أمرا ظريفا يضحك مما حصل فعلا ووقع لكن إن اخترع قصة ويتداولها وتحكى يحكى أنه هذا كله مما لا يجوز إنساني أن يترفض به وكذب فقد قال عليه السلام ويل الن الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له والحديث في سنن يبدأه بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة بمن ترك المراء وإن كان محقا المراء الجدال حتى كان عندك حق بمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازح وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه قال وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازح هكذا يرتقي الإسلام بمنطق الإنسان حتى ذم الكذب على الصبيان ثم الكذب على الصبيان كما مرة النبي صلى الله عليه وسلم عن على امرأة تقول لولدها تعال أعطيك تخدع فيه أو نعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني خشية أن تكون هذه المرأة تخدع في الولد تبي تمسك يعني تعال نعطيك قال النبي صلى ما أردت أن تعطيه قالت تمرة فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه كتبت عليك كذب كتبت عليك كذب أيضا الحديث في السنة فحتى مع الصبيان يرتقي الإنسان الإسلام بالعبد المسلم حتى يمنعه من الكذب على الصبيان لأن الإنسان يغرس في أولاده الكذب إن راه يكذب على التليفون يكذب على الباب يكذب مع أصحابه يكذب في مواعيده ماذا تتوقع أن يكون الولد فالقضية كما أن الإنسان يربي نفسه وكذلك يربي من حوله بتحليه بهذه الأخلاق الفاضلة وتخليه عن سيئ الأخلاق ومع ذلك رخص الإسلام في شيء من الكذب كما في الحديث ولم أره يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث في حديث الرجل امرأته حديث المرأة زوجها وفي الحرب وفي الإصلاح بين الناس في حديث الرجل مرأته يعني يقول لها أنت حباً في قلبي وانت كذا وليس الأمر كذلك يكون لديه أمه غيرها أو يقول لها أنت أجمل من رأيت وليس الأمر كذلك مثلا مثل هذا الكذب يعني الإسلام تساهل فيه لأن فيه ترطيبا للقلوب وتطيباً للأجواء تساهل فيه كذلك في الحرب المعلومات المغلوطة التي تعطى للأعداء وكما قال نبي سلم الحرب خدعة ويروى الحرب خدعة قال عن الحرب خدعة فإعطاء المعلومات المغلوطة للعدو هذا يعني ليس محرمة كذلك الإصلاح بين الناس إصلاح بين الناس خش بين الطين في مشكلة ويقول الله يعني يعني تصلح بين اثنين تقول فلان يعني كأنه نادم على ما الكلمة اللي قالها لك ويقول أنا مش عارف إني كيف طلعت مني هو لم يحصل هذا الكلام لم يحصل هذا الكلام ناس بهذا الكذب لأن فيه خزاء للشيطان وطرد العداوة بين الناس فضل سبحان الله تعملي الكذب الكذب إذا كان الإصلاح جائز والصدق إذا كان النميمة حرام من الكبائر النميمة قد يكون صدق جلس مع فلان وقال فلان اذهب صفته ونعته تأخذ الكلام وتنقله وتقول له فلان قال عليك وقال عليك وانت صادق ومش كذب هذه نميمة صدق لكن نميمة من الكبائر والكذب للإصلاح من, من الحسنات فشو يا شريعة كيف تعظم شأن الاجتماع انظر لشريعتنا هذه كيف تعظم شأن الألفة هذا الأصل عظيم أصل الاجتماع وأتلاف الناس حتى داخل البيوت بين الأصحاب في أي مكان حتى رخصت في الكذب بين الرجل امرأته وبين أصلاح بين الناس وقال السلام ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً فهذه الشريعة شريعة خير وإحسان ورحمة والحمد لله رب العالمين هذا الأمر الأول من إذا حدث كذب الثاني إذا وعد أخلف وإخلاف الوعدي يعني مما يذمه أهل المرؤات الخصال الدنيئة أن يعد الإنسان ولا يفي بوعده أن يعد الإنسان ولا يفي بوعده وثمة فرق بين الوعد والوعيد الوعد في البشارة بالخير تعد بشيء محبوب والوعيد التهديد الوعيد التهديد فكانوا يمدحون الموفون بالوعود ويمدحون المخلفون للوعيد إذا هددت إنسانه سأفعل ثم عفوت عنه هذا أمر طيب لا يقال أنت أخلفت وعدك كلمت فلان قلت له لما أجيح أنا نضربك ونفعل وكذا أو نحرمك أو نأخذ منك وعيد ثم عفوت هذا إخلاف لكنه إخلاف محمود فإخلاف الوعدي محمود لكن إخلاف الوعدي مذموم بل هو من خصال أهل النفاق والمسلم يحترم قولته ويحترم وعده ويثبت عليه وهكذا أهل الديانة والتقوى والمرؤات الوصف الثالث من صفات المنافقين إذا خاصم فجر إذا وقع في خصومة خاصم يلجأ للفجور إذا خاصم فجر بعض الناس تراه من أضرف الناس في حال السكينة والهدوء فإذا وقع في خصومة تغير ويسبح ويشتو ويلجأ لامور أنت تستغرب منين أخرج كل هذه الأخلاق؟ الغضب مما يخرج مكنونات الأنفس الغضب، السفر، المعاملة المالية هناك أمور يكتشف بها حقائق الناس منها الغضب، منها الخصومة منها الخصومة لأن أقوى الناس من استضاع أن يغالب نفسه عند الغضب كما قال النبي وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وكثير من الناس إذا غضب لا يملك نفسه بل تخرج الحقائق بل ربما يتلفظ بكلمات لا تخطر على بالك أن هذا يقولها ذلك لأنه إذا خاصم فجر لم يهذب نفسه من الداخل ولم يربها ولم يعتني بنفسه ومن الفجور أيضاً الفجور يعني اللجوء لكل ما يخالف الشارع مثل في ومفعالات قد يلجأ للتزوير قد يلجأ لشهادة زور قد يلجأ وهو هذه النفس كثير من الناس أيضاً يستخدم هذه الأساليب إذا خاصم إذا خاصم فيلجأ لأي شيء كي يتحصل على ما يريد يلجأ لأي شيء كي يتحصل على ما يريد هذا فجور يحصل من بعض الناس عند الخصومة وهذه من صفات أهل النفاق الصفة آه نعم الرابعة إذا عاهد غدر إذا عاهد يعني إذا أعطى عهدا وميثاقا والعهد هو الميثاق إذا عاهد إنسان, إنسان آخر بالالتزام بشيء معين هذا عهد مثل العقود التي تمرم بين الناس في البيع والشراء والإيجارة مثل أي عهد يعطيه الإنسان شفوياً وكتابياً فمن صفات أهل النفاق الغدر أن ينقضون الميثاق كما أخبر الله عن صفات الكفار أنهم ينقضون الميثاق، فهي من صفات أهل الكفر التي لا ينبغي للمسلم أن يتحلى بها والله تبارك تعالى أمر بالوفاء بالعقود وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال سبحانه أوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الأيمان الحلف، لا تنقضوها تحنثوا فيها وقد وكدتموها يعني بالحلف بالله تبارك وتعالى، ولقبح الغدر هو حرام حتى مع الكفار، لقبح الغدر هو حرام عكس الكذب، الكذب جائز في الحرب لأنه معلومات مغلوطة كما يقال يعني تشويش على الكفار، لكن الغدر ندير اتفاقية مع الكفار ثم نخدعهم، ننقض العهد، نهجم في ونحن بناتنا هدنا، هذا غدر، هذا غدر. أما بيننا بين وبين حرب، خدعت بالمعلومات، أوهمت إني ماشي شمالا ذا بجنوبا هذا، هذا يعني خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرب وخدعة. لكن إذا حصل و أبرمن اتفاقا فلا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. يعني شنيع الله به الغدر حتى يوضع له اللواء في يوم القيامة وسط الناس حمرين الأنويا يعني تشنيع ويعني فضيحة صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح ويعني حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهداً لأن الإنسان قد لا يعاهد بنفسه لكن يعاهد وليه وإذا عاهد الولي في الأمور العامة يلزمك الوفاء بعد العهد فمن أعطى عهداً من الكفار ثم أنت بمفردك نقفت وقتلت استوجبت يعني تهديد كما قال قالنا من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة والحديث الصحيح من قتل معاهد المعاهد الكافر لبينه بنا عهد وأخذ عهد وأمان لا يجوز نقض العهد قلنا حتى مع الكفار إذا خاف ولي الأمر من الكفار أن يبدأهم بالخيانة عليه أن ينبذ إليهم عهد قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة من لم يقل أغدر قال فنبذ إليهم على سواء أبعث لهم الرسول قلما الاتفاقية ألغيت على سوائن حتى يكون العلم بناتكم سواء لم تخضر مع أن بناتكم اتفاق لكن خفت منهم أبعث إليهم من يخبرهم أن الاتفاقية تم الغاء وليس بينه وبينكم إلا الشر إلا الحرب نعم قلنا وليس منه الخدعة في الحرب وفي حديث أبي هرايرا في الصحيح في استفات المنافقين صفة إذا أتومي خان ثلاث من كنا فيه قال فيها إذا أتمنى خان فيها هذه الثلاثة أو الأربعة أو يعني بعضها فيه زيادة إذا أتمنى خان أتمنى أني أمانة من الأمانة ائتمنوك على أمانة خان الأمانة هذه من السفلات الأهل النفاق خيانة الأمانة والإمانة قد تكون عينية كالودائع وقد تكون معنوية كالأسرار والأخبار الأسرار والأخبار أيضا من الأمانات إذا حدثك إنسان بحديث فهذه أمانة والمجلس بالأمانة حتى قال ابن سلم إذا حدثك أخيك بحديث ثم التفت فهي أمانة يحكي لك وتلفت من بشحد يشوفه بش من بشحد يسمع من أكاد يأذفك في أمانة فهي أمانة فهذا الإسلام دين عظيم دين شريف دين مبارك دين مرؤات ودين أخلاق ودين أدب ودين وقار ودين خير كله نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته الحديث التاسع والأربع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح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 يعني تشمل دين العبد ودنيا لأن العبد لا بد له أن يوقن أنه عبد مربوب وأن الملك لله وأن الأمر لله وأن الحكم لله وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لا يكون مستحفراً معنا لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه لا تحول من حال إلى حال ولا قوة للعبد على فعل شيء إلا بتوفيق الله وبتسيره وأن الله إذا يسر الأمور تيسرت وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هذا أمر إذا تقرر في قلب العبد عرف أن الأمر كله أوله وأخره لله فأناب إلى الله وتوكل على الله واعتمد على الله ولجأ إلى الله وعرف أن الأمر كله لله فهي عبادة تشمل دين العبد والدنيا فكما في أمور الدنيا لا رزق للعبد ولا توفيق ولا تمشي أموره إلا بتسير الله كذلك في أمور الدين وهي أولى لا هداية ولا توفيق ولا سدادة ولا فلاح للعبد إلا بتسير الله وتوفيقه فالهداية بيد الله كما أن الرزق بيد الله الهداية والصلاح صلاح القلوب بيد الله كما أن الرزق هذه الدنيا بيد لذلك كان من دعائي النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكان يقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وكان دعاؤه هكذا عليه السلام يفوض الأمر إلى الله وتوكل على الله فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة العظيمة عبادة التوكل وأنها بقدر ما في قلب العبد من تحقيق للتوكل التوكل يأتيه الخير بقدر لذلك لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله وإلا فالتوكل في فينا ضعيف نحن نتعلق بالأسباب نأخذ بالأسباب كما سنذكر الأخذ بالأسباب لا بد منه، ولا هو لا ينافي التوكل، بل من لم يأخذ بالأسباب لا يعتبر متوكل. مثل الذي يريد ذرية والولد ولا يريد أن يتزوج، غير منطقي. الذي يريد الرزق والساعة ولا يريد العمل، غير مقبول شرعا وعقلا. غير مقبول لا بد من الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب المقصود الأسباب التي هيأها الله فهي إذن توكل على الله. عرفت الأسباب التي هيئها الله، الأخذ بها توكل على الله. لأنك ما خرجت من ملك الله، إنما يضعف فيك التوكل وتنحرف عن التوكل إذا أخذت الأسباب التي منعك الله منها. كمن بحث عن الرزق في طرق الحرام، هذا ما توكل على الله تعالى. المهم أن الإنسان حتى مع الأسباب الصحيحة، حتى مع الأخذ بالأسباب الصحيحة، تبقى الأسباب في قلبه أسبابا. إنما التعلق كله بالله تبارك وتعالى. هذا الجانب الذي نعاني منه في باب التوكل هنا سر الضعف عندنا نحن تعلق عظيم بالأسباب إلى حد يعني يزيدها عن حد إلى حد الإنسان يمكن خوفا على ال الأسباب أن تضيع منه يمكن يفرط في واجبات دينية هذا من ضعف التوكل هذا من ضعف التوكل على الله تبارك وتعالى فالإنسان يأخذ بالأسباب وهو من التوكل على الله لكنها لا تعدو في قلبه أسباباً لو شاء الله عطلها كم الإنسان يكدح ويعمل ولا ينتفع مثله يكدح نفس الكدح وينتفع كم المريض يأخذ الدواء ولا ينتفع ونفس المرض عند إنسان آخر بنفس الدواء ينتفع فالله سبحانه هو الحكم هو الملك تبارك تعالى لكن على عبدي مع أخذه بالأسباب أن يبقى قلبه أولا وآخراً معلقاً بالله تبارك تعالى هذا هو بقدر ما يحقق العبد هذه القوة في التوكل يأتيه الخير لو أنكم توكلون على الله حق توكله توكل الكامل على الله أن يستحضر العبد التوكل في كل شؤونه حتى في صغارها يستحضر العبد التوكل في كل شؤونه في صغارها وكبارها ومن لم يربي نفسه على الصغيرة لن تربي في الكبيرة فقال عليه الصلاة والسلام لو أنكم كنتم توكلون توكلون عندئذ تتوكلون قلنا ما قبل هذا كثير في لغة العرب في فعل المضارع اللي فيه تئن تحذف الأولى مر علينا ربما كلمة مثلها في بعض الأحاديث لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير وحق التوكل فيه قوة اليقين حق التوكل فيه قوة اليقين بالله تعالى مع الرضا بما قدره الله والقناعة بما يسره الله قال لرزقكم كما يرزق الطير كيف يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطمانه تغدو الغدو في أول النهار تغدو الغدو هو الخروج في أول النهار كل الناس يغدو إن يطلع أول النهار إلى هذه الصب練 فالطير تغدو في الغدو في البكرة في أول النهار تغدو بأي حال حالة أنها خماص يعنيlength البطن خاوية يقول أخمص البطن يعني بطن فاضي بطن خاش جو. تغدو خماصا وتروح الرواح في أخر النهار الرواح في آخر النهار تأخذ أول النهار بطونها فاضية ترجع في آخر النهار بطانة يعني ممتلئا تأخذ رزق كم كبر رزق الطير الطير رزقها يومي الطير رزقها يومي الطير يطلع ولا عنده جهة عمل ولا عنده يعني حاجة يستنى فيها أبدا إنما يخرج يبحث أخذ بالأسباب شوف أخذ بالأسباب الطير لم يبقث في عشه ينتظر الرزق عن يأتي بل أخذ بالأسباب ذكروا ذلك حتى في قصة مريم عليه السلام لما يعني حملت من عليه السلام ذكر ذلك في قوله تبارك تعالى وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا حتى مريم عليه السلام في هذا الظرف التي هي فيه أمرت بالعمل هز أقل شيء كلن يعمل بما يقدر عليه والرزق من الله صورت تعال الرزق يأتي من الله صورت لكن العبد أبدا يأخذ بما يستطيع من الأسباب. فقال تبارك وتعالى وهزي إليك بجذع النخل وهنا قال تغدو خمصاً أخبر حتى أن هذا الطير تسعى تخرج لا تنام عن العمل بل تخرج والرزق من الله تبارك وتعالى تخرج أول النهار غدواً ويا خامصة بطن خاوية فاضية وترجع في آخر النهار بطانا يعني مملوءة البطن لو أنكم توكلون على الله هذا التوكل يأتيكم الخير كله ويأتيكم التيسير كله لكن الضعف الذي يعترينا في هذا الباب هو الذي يعني كما أنه يضعف يقيننا وتوكلنا يضعف ايضا الثمار المباركة الحاصلة من التوكل لأن الله أخبر عن ثمر مبارك للتوكل قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبه إنه كفير عايش تحتاج شيء آخر حسبك الله تعالى من يتوكل على الله فهو حسب يعني يكفي كل همة وكل شغلة في باب الرزق، في باب الصحة، في باب المشاكل في جميع الأبواب حسبك الله ومن جعل الله حسبه أو حسبه انتهت همومه كلها والله المستعان الحديث الخمسون عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله عز وجل خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ وخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعنى وقال الترمذي حسن غريب وكلهم يعني الإمام أحمد ومن بعده من التربية وكلهم خرجهم من رواية عمر بن قيس الكندي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه وخرجه ابن حبان في صحيحه وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت له أي الأعمال خير وأقرب إلى الله قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رضبا من ذكر الله عز وجل خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ وخرجه الترمذي وابن ماجع وابن حبان في صحيحه بمعناه وقال الترمذي حسن غريب وكلهم خرجهم من رواية عمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه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 لكن أخر الفاعل وقدم المفعول به فصارت العبارة أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعني رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع هذا يعيدنا إلى أسئلة الصحابة رضي الله عنه أسئلة الصحابة التي دائما هي أسئلة مباركة وأسئلة عظيمة نعم الإنسان قد تكثر عليه الأمور وقد تكثر عليه المسائل وقد يضعف عن إحصائها وعن يريد باب يجمع الموضوع كله جامع قال يا رسل الشرائع السلام قد كثرت علينا فأعطينا الشيء أن يتمسك به يجمع كل هذه الأمور التي تشتتت علينا أو كثرت علينا أو صعب إحصائها علينا ما الباب الذي يعني يجمعها كلها وننتفع به ويعني نحصل منه الخير الموجود في كل هذه الأبوار فباب يعني نريد بابا أعطنا باب أو هات باب فباب نتمسك به جامع باب من أبواب الدين نتمسك به جامع فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل يعني كثير الذكر الرطب هنا مقصود بأن يزال لسانك متحرك ما إنسان لسانه يتحرك وهو في رضوبة قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل أكثر خلاص العبارة أكثر من ذكر الله عز وجل اجعل لسانك دائما رطب بالذكر هذا اللسان العضلة التي أصغر عضلات الجسم وأخفها التي يحركها الإنسان من أول ما يصيغ إلى أن ينام هذه العضلة يمكن أن تجمع أن تكون من أن يحصل العبد من خلالها بابا جامعا للدين كله وأن يحصل العبد من ورائها الخير كله وكما يمكن أن يحصل من ورائها الشر صلى الله عليه وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة فاللسان العبد كما أنه مورد للرحمة قد يورد الإنسان للهلاك فالإنسان إذا أراد أن يجمع الخير كله أن يكف عليه هذا في باب الشر كما قال كف عليك هذا وأن يطلقه في باب الخير وخصوصاً الذكر في باب ذكر الله تبارك وتعالى فهذا الحديث فيه الحث على الإكسار من ذكر الله تبارك وتعالى بتحريكه في في تسبيحه والتحميد والتهليل وأعظمه قراءة القرآن جل الذكر وجل الأذكار تلاوة الكتاب الله تبارك وتعالى الذي جعل الله للقارئ من كل حرف فيه حسنة ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف و ميم فذكر الله تبارك وتعالى باب يجمع الخير كله، فالمستفاد من لا يزال لسانك رطبا أن إكسار، وإذا قرأت القرآن لا تجد لا يكاد يمر عليك الذكر إلا مع إكسار من دون بقية العبادات، لن تجد في القرآن أقيم الصلاة كثيرا أو آت الزكاة كثيرا أو صوم كثيرا، لكن تجد كثيرا مع الذكر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا أيها الذين آمنوا ذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا كي ذكرك كثيرا ونسبحك كثيرا وتجد عبارة بالغدو والآصال على كثرة الذكر فالعبادة التي ورد الأمر بها بالإكساء في القرآن الذكر لأن عبادة خفيفة لا مشقة فيها مع ذلك الخير من وراء هذه العبادة عظيم جدا لمن اعتنى بها. ومن أهم ما يعتني به العبد في هذا الباب هذه النبي صلى الله عليه وسلم في باب ذكر الله لأنه أفضل من ذكر الله عليه السلام كما قال ع أنا أتقاكم لله وأخشىكم له هو أفضل من عبد الله عليه السلام وخير من عبد الله وأفضل من ذكر الله تبارك وتعالى فالتمسك في هذا الباب بهديه فضيلة عظيمة يجمع العبد فضيلة الذكر مع فضيلة الاقتداء والاستنان بالنبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخلو حال من أحوال المرء في يومه وليلته إلا وله فيه عليه الصلاة والسلام أدب أو ذكر أدب أو ذكر من أول ما يستيقظ إذا استيقظ إذا دخل الخلاء إذا خرج الخلاء إذا خرج من البيت إذا دخل المسجد إذا خرج المسجد إذا أصبح إذا أمسى إذا نام إذا ركب الدابة إذا يعني من منكم اطلع على كتاب حصن المسلم القديم هذا المعروف وقلب الفهارس لا يكاد يخلو حال إلا والنبي صلى الله عليه وسلم فيه أدب ذكر فالسعيد حقا من تمكن من معرفة هدي سلم وحرص على ذلك وكوّل نفسه رصيدا رصيدا من هدي النبي سلم في باب الأذكار في باب الأذكار لكن أهمها غير الأذكار الواجبة في الصلاة وغيرها أهمها أذكار الصباح أذكار النساء أذكار النوم فالإنسان يعني يدخل في جملة الذاكرين ما استطاع بأن يكثر من ذكر الله تبارك تعالى والله سبحانه في كتابه أثنى على الذاكرين لكنه أثنى على الذاكرين بكثرة وكما أمر بالإكثار من ذكر الله تبارك تعالى ثم ذكر الرواية معاذ بن جبل التي فيها أن النبي سلم يعني يوصي بذكر الله إلى آخر أيامه عليه الصلاة والسلام لما قال آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له أي الأعمال خير وأقرب إلى الله فقال صلى الله عليه وسلم أنت ورسانك رطبا من ذكر الله عزوجل والأحاديث الواردة في الذكر في فضل الذكر وفي ثناء على أهل الذكر أحاديث كثيرة جمع منها أهل العلم في أبواب كثيرة. كما جمع النووي في باب الأذكار في كتاب الأذكار ورياض الصالحين ويعني غيرها وفضل الذكر معروف ومشهور نسأل الله يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته هذا بفضل الله تبارك وتعالى الحديث الخمسون وبه أتممنا بفضله وعونه وتيسيره سبحانه وتعالى هذه الأحاديث الخمسين هذه الأحاديث الخمس الخمسين قلنا هي بالنسبة للنوية 42 حديث زاد عليها يعني الحافظ ابن رجب ثمنة الحديث هذا يسأل يقول هل تقديم المفعول به على الفاعل يفيد الحصر أم هي عادة العربي في كلامه فقط يفيد الحصر إذا كان المقام مقام حصر مثل إياك نعبد وإياك نستعين لكن هذا المقام يعني لا, يعني لا ثمرة الحصر بيئة النبية صلى الله عليه وسلم رجل قد يكون عادة فقط يعني كما قاله أم هي عادة العرب بكلامهم فقد يكون غرض بلاغي يظهر من السياق وقد لا يظهر منه غرض بلاغي فهنا يعني لا يبدو لي أن هناك غرض يعني من تقديم المفعول به إلا إذا أراد التشرف بذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل السائل وهو صحابي رضي الله عنه بالنسبة لهذه السلسلة ستتوقف إلى ما بعد رمضان. لكن ماذا عند الإخوة غدا وبعد غدا حقيقة لا يدري لأنني لم يبلغ الإخوة في الثقافية أنا اليوم لنكن متأكدين يكمل اليوم من الحديث يعني. فأنتم جميعا في الغرفة وإن كان لدى الإخوة في الثقافية الشيخ عاط أو كذا غدا أو يواصل درس أو كذا سينزل في الغرفة غير لقاء يعني الأربعة والتسميع وكذا على ما هو عليه بالنسبة لهذا الأسبوع وماذا يجري الأسبوع القادم سأيضاً كل تستظر بالنسبة لي انتهينا عند هذا الحديث لن يكون عندنا شيء إلا ما بعد رمضان بالذنة الله تعالى وراقبوا ما في الغرفة يعني حتى تعرفوا كيف ستسير الأمور في يوم غد وفي الأسبوع المقبل نسأل الله العظيم عظيماً يوفقنا ويهدينا ويعصمنا ونكتث بهذا القدر وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه جمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك